أحسن الله ليكم وبارك فيكم وننفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل رجل يريد الحج عن امرأة ماتت فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ نعم من حج عن غيره محسنا متبرعا بذلك أو أعطي مقابلا لذلك ايمالا يستعمله في أداء هذا الحج فيدعو لنفسه يدعو لنفسه ويقوم باعماله المعتادة في عبادته وصلاته ودعائه لنفسه والحج تكون النية لمن ناب عنه في الحج نعم ويسأل عن الطواف كذلك طواف آآ آآ آآ من, من ناب عن غيره يعقد النية عن الغير من الميقات يعقد النية عن الغير من الميقات ولا يجدد ذلك عند الطواف وعند السعي وعند لأن النية مستصحبه النية محلها القلب ومستصحبة معه في أعمال الحج كلها فإذا نوى من الميقات أنها عن فلان مضت النية في أعمال الحج كلها نعم يقول هذا السائل أحسن الله ليكم جئت إلى الحج وأكملت مناسك الحج وطفت طواف الوداع وخرجت إلى جدة فهل يجوز لي الرجوع إلى مكة نعم يجوز لك يجوز لك الرجوع إلى مكة والمكث فيها المدة التي تشاؤها وإذا سافرت سافر بدون طواف وداع لأنك طفت الوداع وغادرت مكة وذهبت إلى جدة ثم حصل لك مجيء لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، فإذا بقيت في مكة ثم غادرت لا يكون عليك والحالة هذه وداع نعم. حتى إذا مكث ليلة أو ليلتين، حتى إذا مكث ليله او ليلتين، إذا انتهى من أداء المناسك وطاف طواف الوداع وسافر إلى جدة انتهى حجه انتهى حجه وانتهت تعمال حجه وايضا ودع البيت فاذا عرضت له حاجة في جدة وذهب اليها وجلس ساعة او ساعتين او يوم او يومين او شهر او شهرين واراد ان يسافر ليس عليه طواف وداع نعم احسن الله ليكم يسأل هذا السائل عن اللحية ما حكم حلقها جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال وفروا اللحى وقال اعفوا اللحى وهذه مسألة مرت معنا عند المصنف رحمه الله ونصح المسلمين فيها نصيحة بالغة ووضعهم موعظة عظيمة جدا في وجوب إعفاء اللحية والتحذير من حلقها وساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الأمر العظيم نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل الحاج المتمتع مخير بين الذبح والصيام أم مجبر على الذبح أولا الحاج المتمتع وكذلكم القارن عليه هدي التمتع إن كان قادرا إن كان قادرا فإن كان ليس عنده قدرة مالية على شراء الهدي وتقديمه فإنه ينتقل حينئذ للصيام كما قال الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فهو ليس مخيرا, ليس مخيراً إن كان قادرا على الهدي يلزمه وإن كان غير قادرا عليه ينتقل للصيام لي لي والتخيير إنما هو في فدية الأذى التخير في فدية الأذى كما قال الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني مخير نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل جئت ناويا الحجة متمتعا ودخلت مكة محرما فأديت العمرة بنية التمتع ثم ذهبت بعد ذلك إلى المدينة وسأعود إلى مكة مرة ثانية فهل أنوي مرة ثانية بالعمرة التمتع بها إلى الحج هذا هو الأولى الأولى أن تحرم بعمرة جديدة سواء كانت لك أو لقريب من أقربائك الأول أن تأتي بعمرة وتصل إلى مكة وتقضي العمرة وتتحلل هذا هو الاولى وإن أحرمت بالحج أيضا لا بأس بذلك لكن تبقى محرما وحكمك في هذا متمتع حكمك حكم المتمتع وعليك هدي التمتع لا سيما إذا كانت المدينة ليست هي بلدك إذا كانت المدينة ليست هي بلدك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل للإحرام سنة خاصة هل هل للإحرام سنة خاصة ليس للإحرام صلاة خاصة ركعتين خاصة بسنة الإحرام ليس هناك في السنة ما يدل على تخصيص الإحرام بصلاة خاصة نعم أحسن الله ليكم هذا يسأل عن الإحرام في اليوم الثامن منذ الحجة هل يحرم من منا أو من المسجد الحرام يحرم من مكانه. من مكانه المكان الذي يكون موجودا فيه في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن المكان الذي هو فيه يحرم منه إن كان في مكة أحرم مكة وإن كان في منا أحرم منا وإن كان في عرفات أحرم في عرفات المكان الذي هو فيه والحاج لا يدري يعني ترتيب الحملات, ترتيب الحملات والمساكن لا يدري في أين يكون في ذلك اليوم لكن المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو في منى أو في عرفات أو في مزدلفه المكان الذي هو فيه يحرم فيه بالحج نعم أحسن الله ليكم. هذا يسأل عن لباس تحت الإحرام هل يجوز له ذلك إذا كان غير مخيت إذا, إذا اضطر, إذا إضطر لباس معين مثلا يكون مع سلس بول فيخشى أن يلوث المسجد اضطر لشيء من ذلك فلبسه فيكون عليه فدية الأذى يكون عليه بلبسه له فدية الأذى وهو مخير بين أمور ثلاثة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو, أو ذبحشات لفقراء الحرم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل جئت إلى الحج ونية أن أحج متمتع وتركت زوجتي وأبنائي فماذا يجب علي الهدي فقط أم الهدي والأضحية الهدي تعلقه بالحج في حال جمع الحاج بين النسكين بين النسكين العمره والحج في حال الجمع بينهما سواء متمتعا أو قارنا فهذا عليه هدي وهذا تعلقه بالحج وأعماله إذا جمع في السفرة الواحدة بين العمره والحج فعليه هدي سواء كان قارنا أو متمتعا والاضحيه لا علاقة لها بالحج فإذا كان مقتدرا و عادته عن نفسه وعن أهل كل سنة فالأضحية الماضية في بلده عنه وعن أهله والهدي يتمه في مكة لاكرام الله سبحانه وتعالى له بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ولهذا الهدي هو ذبيحة تذبح شكرا لله ذبيحة تذبح شكرا لله أن أكرم عبده في سفرة واحدة بالجمع بين حج وعمره نعم. أحسن الله عليكم سؤال يشبه الذي مضى يقول أنبت عن شيخ عن عن الحج عن شخص بالحج فهل يجوز لي أن أطوف طواف التنف لنفسي؟ الذي ناب عن غيره الذي ناب عن غيره يؤدي الأعمال أعمال المناسك. التي ناب فيها عن الغير وافية يؤديها وافية تامة يحرص الا يقصر في شيء منها ويحرص على استيفائها بعد ذلكم تنفله بطواف أو تنفله بقراءة قرآن أو تنفله بصلاة أو تنفله بغير ذلك من الأعمال له ذلك كله المهم أن يؤدي العمل الذي التزم بالقيام به وناب عن الغير فيه أن يؤديه وافيا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشدا أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا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 وازواجنا وأمالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين